وننهي شاء الله هذا اللقاء ببعض الأسئلة التي تتعلق بهذا الباب فمثلا هناك مسألة ما حكم الجيلاتين الحيواني؟ ما حكم الجيلاتين الحيواني؟ الجيلاتين الحيواني هو عبارة عن مادة بروتينية تستخلص من جلود الحيوان ومن عظمها هذه المادة الحقيقة تدخل في كثير يعني من الصناعات يعني من الصناعات الغذائية كالمعجنات ونحو هذا بعض منتجات الآلبان وهناك بعض الأطعمة أيضا التي يدخل فيها هذا الجيلاتين زي الجيلي البودينج ونحو هذا بعض أنواع الآلبان ويدخل كذلك في بعض أنواع الحلويات الأخرى وتدخل في الصناعات الدوائية كذلك يعني بل تدخل بكثرة منها مثلا صناعة الكبسولات الدوائية يستخدم في بعض المستحضرات الطبية ونحو هذا. فلدينا إذا أرأن يعني إذا نظرنا إلى مادة الجيلاتين بصفة عامة الجيلاتين قد يكون نباتي وقد يكون جيلاتين حيواني الجيلاتين النباتي ليس فيه إشكالية ليس لدينا إشكالية في الجيلاتين النباتي إنما الإشكالية في الجيلاتين الحيواني لماذا لأنه يستخرج من الحيوان فهذا الحيوان قد يكون حيوانا مباحا يحل لنا أكله وقد يكون هذا الحيوان غير مباح فهنا نبدأ اولا بالتفصيل. فنقول الجيلاتين المستخرج من جلود وعظام الحيوانات المباحة والتي يعني ذكية ذكاء شرعية، فهذا لا حرج في استعماله ولا إشكالية فيها على الإطلاق. أما بالنسبة للحيوانات غير المباحة التي تستخرج مثلاً من الحيوانات المحرمة كالخنزير ونحو هذا أو الحيوانات التي تعتبر عندنا ميتة مثل حيوان لم يوزك زكاة شرعية أو دبحه إنسان وثني ونحو هذا، فهذا لا يجوز استخدام هذا الجيلاتين. أما بالنسبة لمسألة استخراج الجيلاتين من الحيوان المحرم، نحن نقول الأصل يعني هذا هذا لا نقوم به أساسا. لكن هناك مسألة أخرى، ماذا لو أن هناك منتج جاءنا من غيرنا هذا المنتج يدخل فيه الجيلاتين الحيواني غير مسموح به هذا يعني هذا المنتج فعليا جاءنا نحن لن نستخرج نحن هذا الجيلاتين إنما جاءنا هكذا ودخل فيه هذا الجيلاتين فما حكم هذا المنتج؟ يعني لدينا دواء دخل فيه جيلاتين حيواني مصنع من دهن الخنزير جاءنا طعام دخل فيه جيلاتين من دهن الخنزير فما حكم هذا ما حكم هذا الطعام ما حكم هذا الدواء فنقول بداية إذا كان هذا الجيلاتين بعد دخوله في عملية التصنيع تحول لمادة أخرى اختلفت عن المادة الأصلية فهنا لا حرج في تناول هذه المادة لماذا؟ لأننا عندنا في الشرعي شيء يسمى الاستحالة تحول المادة من شيء إلى شيء آخر وصوا في هذه المسألة أن الاستحالة تطهر المادة أساساً يعني الودينا مادة والأصل فيها أنها ليست طاجرة المادة ليست مباحة ثم استهلكت ودخلت في مادة أخرى وضاعت المادة الأصلية ولم يكن لها أثر في المادة النهائية المحتوى النهائي المخرج النهائي فهنا لا بأس باستخدام هذا الأمر أما إذا لم تتحول تحولاً كاملاً وبقي منه أثر ووجدنا فعلا هذه المادة أمامنا فهنا لا يجوز يعني استخلاص أو استعمال هذه المادة ومثلا بالنسبة للجيلاتين المستخرج من الخنزير تحديدا يعني الظهر والله أعلم أن عملية الاستحالة فيه لا تكون كاملة يعني لا لا يتحول بل يبقى هناك آثار له لأجل هذا جاء مثلا في قرار المجمع الفقهي بجدة أنه لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من الخنزير في الأغذية والخمائر ونحو هذا لهذا الأمر وعلى الإنسان أن يعني يتأمل في الأطعمة ونحو هذا التي تأتي من البلاد التي لا تتحرى هذه المنتجات ويبحث عنها جيدا ويدقق في أمرها هناك سؤال أيضا هل يجوز استخدام الأطعمة ونحو هذا لعمل مثلا المسكات ونحو هذا بعض النساء يسألنا الله ممكن نعمل ماسك مثلا من الخيار والحياة يعني كنوع من أنواع استخدامه في التجميل ونحو هذا كمنتج طبيعي بديل عن المنتجات الصناعية يكون منتج آمن فممكن نستخدمه كمستحضر للتجميل نستخدمه كماسك للتجميل ونحو هذا قول الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل بالتحريم والله سبحانه وتعالى أباحة لنا المطعومات فهي من المباحات بالنسبة إلينا فاستخدامها في مثل هذه الأشياء ليس فيه نص بالتحريم لكن نقول إذا كان هناك منتج طبيعي آخر ويعطينا هذه الفائدة فالاولى أن تصان هذه الأطعمة عن هذه الاستخدامات ونبقي هذه الأطعمة لعل هناك من يحتاج إليها ولعل هناك من يتشوف إلى أكلها فننظر إذا كان هناك بديل فهو اولى، إن لم يكن هناك بديل فلا بأس باستخدامها والعلماء يعني أضافوا قيدا آخرا ألا يكون فيه امتهان يعني, يعني العلماء اختلفوا في مسألة استخدام المطعومات ونحو هذا استخدامها في عمليات النظافة تنظيف الجسد ونحو هذا أهلا يجوز أن يستخدم الطعام في تنظيف الجسد أو غير هذا على خلاف مشهور وخلاف قديم بين أهل العلم وهناك من أباحه وهناك من منعه والأولى بالفعل اللي ابتعد عن مثل هذا لوجود البدائل بفضل الله تعالى يعني إحنا ما عاد لدينا هذه الحاجة الماسة لاستخدام الطعام في صيغته الأصلية ووضعه مثلا في مواضع النجاسة ونحو هذا بل الحمد لله الله صبح على من علينا بالفتوحات العلمية والاكتشافات العصرية يعني الإنسان لديه الكثير من البدائل التي لا تحوجه في الغالب إلى استخدام الأطعمة في مثل هذا هناك ايضا سؤال هل لو استخدمنا الزيوت مثلا زيت الزيتون أو نحو هذا أو زيت الزيتون المضاف إليه بعض الأشياء الأخرى مثل النخاع الذي يستخرج من الحيوانات ونحو هذا ويتم وضعه على الشعر هذا الزيت الذي يوضع على الشعر هذا يكون بمثابة طبقة عازلة تمنع وصول الماء ونحو هذا فنقول بداية الزيت يعني الزيت كأي زيت بصفة عامة له درجات في سمكته فهناك زيت خفيف في سمكته وهناك زيت ثقيل أقرب ما يكون إلى الشحم. فكلما كان الزيت خفيفا فهذا لا يتعارض مع الماء يعني الزيت لا يتعارض مع وصول الماء إلى البشرة ونحو هذا إنما إذا كان سميكا فيكون بمثابة طبقة عزلة فلو وضع هذا الزيت على البشرة وكانت هذه البشرة مما يقصد أن يصل إليها الماء فهنا لا يجوز لكن السؤال الغالب هنا على الزيت الذي يوضع على الشعر فوضع الزيت على الشعر نقول بداية الشعر نفسه مما خفف في طهارته ثبت وكما ذكرنا قبل ذلك في مسائل الإحرام ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم ملبدا يعني يضع شيئا على رأسه وهو أشبه حاليا. بما نسميه نحن الجل ونحو هذا يعني طبقة تحفظ الشعر وتجعله متماسكا ولا تجعله يتطير أو يصعب السيطرة عليه ونحو هذا وطبعا يعني كما نعلم رحلة السفر كانت لحلة طويلة ورحلة شاقة لم تكن ميسرة كما كانت الحال في زماننا هذا فالمرأة لو وضعت شيئا مثل هذا على شعرها فيجوز له أن تمسح عليه في طهارتها الصغرى ولكن طبعا يحترز منه في الطهارة الكبرى فعلى المرأة أن توصل الماء إلى أصول بشرة الرأس لا تكتفي بإفاضة الماء فقط على هذه الطبقة فيعني هذه هي الأسئلة التي تتعلق بهذا الباب أو يعني ما وردنا من الأسئلة حول هذا الباب هناك بعض الأسئلة التي وردت في مواضيع متفرقة يعني بعيد عن موضوع مبحث الأطعمة فنجيب عنها أيضا استكمالا للفوائد هناك سؤال هل ملمسة عورات الأطفال في سن السادسة أو الثامنة أثناء القيام باستحمامهم تنقض وضوء اللامس الحقيقة العلماء اختلفوا في مسألة هل الوضوء ينتقد بمس عورة الصغير أم لا وطبعا هو متفرع أساسا على الخلاف الأكبر يعني هل الوضوء ينتقد بمس عورة الغير أساسا أم لا لو كان هناك حاجة داعية لمس عورة الغيرة كالتطبيب ونحو هذا لكن على كل اختصارا هو طبعا هناك خلاف مشهور وهناك من ذهب من أهل العلم إلى أن مس العورة مطلقا ينقض الوضوء سواء كان صغير كبير مس العورة ينقض الوضوء لورود بعض الألفاظ في الحريث قوله صلى الله عليه من مس الفرجة من مس الفرجة فليتبض لكن حقيقة الصواب في المسألة هو ما ذهب عليه أصحاب القول الثاني وهو أن مس عورة الصغير لا تنقض الوضوء والعلى في هذا هو أن مس يعني المرأة إذا مست عورة الطفل الصغير هذا مما تعم به البلوى يعني هم الأمور المشتهرة والتي يكثر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل فترات الدعوة حتى توفي رسولنا صلى الله عليه كان هناك نساء وكان هناك أطفال والنساء يقومن بتنظيف الأطفال لم يكن هناك تصريح بهذه المسألة ولا سؤال حول هذه المسألة. فالفافاففالأ يعني الأصل أن هذا يبقى على جانب التخفيف لأن هذا مما عمل به بل وطلما أنه لميرد فيه نص صريح فالأول فيه أن أن يعني يقال أن مس العورة للطفل الصغير لتنقذ الرضوض والله تعالى أعلم هناك سؤال كيف يمكن الرد على من قال سوى رسول الله صلى الله عليه بين المرأة وبين الكلب الأسود والحمار في قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود هذا قائل ببساطة نقول له تعلم قبل أن تتكلم يعني في منتهى البساطة أنت تأتينا بنص نبوي هذا النص ورد بلسان العرب بلغة العرب فعندما نحكم على دلالات الكلام لا تنظر إليها بناء على فهمك أنت قد تكون أنت لا تفهم أساسا ليس لديك آلية الفهم مطلقة وقد تكون ليس لديك آلية فهم لغة العرب فلا تحاكمنا إلى فهمك بل حاكمنا إلى لسان الشرع الشرع ولد بلسان العرب بلسان عربي مبين فننظر ننظر في لغة العرب هل العرب فاهمة من الاقتران التساوي بمعنى إذا ورد نص شرعي فيه قران في سياق واحد بين كذا وكذا وكذا هل معنى هذا أن هذه الأشياء المسكورة تتساوى في كل شيء؟ الصواب لا القاعدة العامة أن الاقتران في السياق لا, لا يعني التسوية من كل وجه الاقتران في السياق لا يعني التسوية من كل وجه إنما هذا الاقتران يقتضي التسوية فقط في هذا الحكم فهنا رسولنا صلى الله عليه عندما قال نقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود هذا لا تسوية بين المرأة وبين هذه الحيوانات ولا بين هذه الحيوانات بين بعضها البعض إنما الأمر ببساطة هو تسوية في الحكم فهذه تقطع الصلاة وهذه الحيوانات أيضا تقطع الصلاة فهو تسوية في الحكم عند المرور فقط ولا ستتسوية من كل وجه إنما الخمر والمسر والأنصاب والأصنام رجس من عمل الشيطان هل كل هذه الأشياء واحدة الخمر مثل الميسر مثل الأصنام حكمها واحد هل نقول مثلا أن شارب الخمر كعابد الوثن هذا قول لا يقول بها عقل اصلا. فضلا عن يكون به من يفهم لسان الشرع فلأجل هذا نقول إنما أوتي الذي يقول مثل هذا الكلام أوتي من قبل جهله وللأسف الذين يروجون للشبهات هذه هي بضاعتهم لاست لديهم الشجاعة الكافية ليقفوا أمام أهل العلم ويصرحون بنتنهم وما لديهم من خبث نفسهم فيأتون بهذه الشبهات ويلقون بها على أصحاب الضعف العلمي فيأتون بشبهة وينصرونها على عموم الناس والناس لا يميزون بين الغث والسمين ولا يفهمون دقائق هذه المسائل العلمية لكن لو أنك خاطبت أي طالب علم صغير وقلت له ما حكم الشبهة الفلانية ستجد لديه بدل الرد عشرة ردود لأنها في منتهى البساطة كلها شبهات واهية شبهات في منتهى التفاهة والله كل هذه المطية لا تتبدل أبدا في كل من يلقى الشبهات على دين الله فننصح إخوان لا تسترسلوا وراء كل ناعق في الشبهات إنما عليكم إذا ما قام أحدهم بث شبهة أن تعيد هذا الأمر إلى أهل العلم اسألوا أهل العلم ستجدون الجواب ليس من باب واحد بل من ألف ألف باب هناك سؤال آخر هل في قول رسولنا صلى الله عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث هل يمكن أن يكون الولد الصالح ليس ابنه يعني يكون مثلا طفل هو تعاهده بالتربية له كفالة يتيم هل هذا يدخل في هذا النص أم لا الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا النص في الإبن الصلبي يعني ولده هو من يكون من صلبه سواء كان هذا ذكرا أم أنثى إنما ما عدا ذلك ممن تعاهده هذا المتوفى بالرعاية وبالتربية وغرس فيه هذا الخير فهذا لا يعدم فيه الأجر أصلا لأنه رسولنا صلى الله عليه قال في عدة نصوص منها مثلا قوله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فكل من غرس غرسا فيه خير فله أجر في هذا الخير كل من علم غيره شيئا من الخير فله أجر في هذا الخير لا ينقص ذلك من أجر هذا العامل سؤال آخر أخت نظرت أن تصلي أربع ركعات شكرا لله يوميا على شيء معين وكانت تجهل أنها سجدة شكر وليست صلاة شكر فهل تلتزم بصلاة الأربع بصلاة الأربع ركعات يوميا مبدئيا طبعا الخلاف مشهور بين أهل العلم في مسألة هل هناك ما يسمى بصلاة الشكر أم لا وهناك من قال هناك صلاة شكر واستدل بعدة أحاديث لكن جمهور أهل العلم على أن ليس هناك صلاة تسمى بصلاة الشكر إنما مشروعه فعلا والوارد عن رسول الله هي سجدة الشكر لكن إذا نظرنا في المسألة المعروضة مسألة هذه الأخت نقول يعني أسألة الأخت ليس لها تعلق بهذه المسألة بشكل كبير لأنها بمنطقة البساطة عندما نظرت لله إنما هي نظرة عبادة مستقلة ألا وهي النذر بأن تصلي أربع ركعات لأنها تشكر الله سبحانه وتعالى إذن هي ليست تقوم بالصلاة مبدئيا صلاة شكر فنقول لها الله ليس هناك صلاة شكر فهناك سجدة شكر إنما النذر أساسا النذر كان نذر طاعة شكرا لله وبالتالي الصواب أنها تلتزم ما نذرته تلتزم بصلاة هذه الركعات ولأنها منذورة على هيئة طاعة فتوفي أتودي بها لقوله صلى الله عليه من نظر أن يطيع الله فليطيعه كما ذكرنا قبل ذلك هناك سؤال طويل حول يعني موظفة كانت تنصرف من العمل قبل ما عاد الانصراف وتأخذ بعض الأجازات بشكل غير رسمي وكل هذا كان يتم يعني بإذن المدير المباشر ونحو هذا وهي تسأل باختصار السؤال طويل شوية تسأل حول ما الذي تصنعه في الأموال التي تتلقاها سواء تتلقاها كراتب أو كبدل للأجازات ونحو هذا فهي تقول هل يعني تقوم بتقدير المسألة تقديرا نسبيا وتخرج من المال الذي تتحصل عليه مقابل هذه الأجازات ومثل هذا الإخلال الذي يكون بالعمل ونحو هذا نقول نعم الصواب في هذه المسألة أن عليها أن تتورع عن هذا المال وأن تخرجه لماذا؟ نقول بداية هو مسألة الإذن أن يأذن المدير للموظف بالانصراف وعدم الحضور ونحو هذا هذا له ضوابط وله قواعد وهذه الضوابط كذلك في تنزيلها إصلا على الأحوال قد تختلف من مكان إلى آخر فبعض أهل العلم يرخصون مثلا في مسألة لو أن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين وحاجة العمل لا تحتاج كل هؤلاء فإذا كان العمل يؤدى باثنين أو ثلاثة من الموظفين ونحو هذا وليس هناك ضرر واقع بل لعل وجود الموظفين في وقت واحد ويجلسون عمل يؤدي إلى تعطيل المصلحة فهناك خلل أساساً في التوزيع وقد يعد بالضرر على العمل فقالوا في مثل هذا لا بأس أن يأذن المدير بنصراف البعض ونحو هذا وهذا به في حيز ضيق إنما هو الأصل أساسا كما نقول الأصل أن الإذن الصادر من هذا المدير إن كان هذا الإذن معتبر بشكل رسمي وليس مجرد اتفاق ودي بينه وبين الموظفين فهذا إذن معتبر لكن في الأغالب أن المدير يأذن لهذا الموظف ولو جاءه شيء من التفتيش فهذا الإذن لا يعتبر يعني لو الوزارة أرسلت حملة تفتيشية أو جاء مثلا وكيل الوزارة في حملة تفتيشية المحافظ جاء في حملة تفتيشية ولم يجد هذا الموظف ولم يكن هناك قواعد تحكم هذا الانصراف سوف يحكمون على هذا الموظف بالتغيب فهذا هو الذي نحتكم إليه هذا الإذن معتبر أم غير معتبر ولعلنا نصحنا كثيرا إخوانا الأطباء في هذا الباب لأنهم يكثر لديهم هذا الأسلوب من التعامل يعني يكون هناك اتفاق بينهم وبين مدير المستشفى والله أنا أحضر ثلاثة أيام وزميلي يحضر ثلاثة أيام ويكون هناك اتفاق بيننا على تفسير العمل ولن يتضرر العمل. نقول حتى لو لم يتضرر العمل، فإذنك غير معتبر لأن في منتهى البساطة تغيبك هذا ليس بشيء صادر بوجه رسمي، إنما هو إذن ودي. فنقول اختصارا يعني هذه السيدة الفاضلة نعم النصيحة لك أن تتخلصي من هذا المال وهو أبرأ لك وتؤجرين بإذن الله على هذا. وهل ترى مجرد التقدير يعني إخراج المال بشيء بشكل تقديري تبرأ به الذمة نعم اجتهدي قدر الإمكان والله سبحانه وتعالى يبارك لك إن شاء الله تعالى أخت بتسأل يعني لو هناك أحد إحدى الأخوات اشتكت لي من مديرها في العمل أو زوجها أو نحو هذا لأجل أخذ المشهورة لأنها تثق برأيها هل هذا يعتبر يعني من الغيبة نقول الاستشارة أخذ الرأي على سبيل الاستشارة ليس من الغيبة ولكن مع الحذر أن هذه رخصة والرخصة يضيق فيها فإذا كانت ستحكي لك عن زوجك عفوا عن زوجها لتأخذ برأيك فكان قولها هذا لأجل الاستشارة ليس لمجرد الفضفضة والاسترسال في الكلام أو مجرد الشكوى العامة فهذا لا بأس به الحد الممنوع أن يتطور هذا إلى مزيد من الكلام الذي لا طائل من ورائه أو الذم أو الطعن الذي المجرد شفاء ما في الصدور وانتهى الأمر إذا كانت هناك حاجة داعية فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى وهذا مما رخص فيه أهل العلمي في لس أسئلة أخرى وكذا طيب نشكركم على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته